اللهم رب البيت أسألك بجاه أهل البيت أن تيسر لي خير بيت حتى لا نكون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 اللهم رب البيت أسألك بجاه أهل البيت أن تيسر لي خير بيت حتى لا نقول يا ليت اللهم رب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 أنت يسير لي خير بيت حتى لا نقول ياليت اللهم رب البيت أسألك بجاه أهل البيت أنت يسير لي خير بي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 يسير لي خير بيت حتى لا نقول ياليت اللهم رب البيت أسألك بجاه أهل البيت أن تيسر لي خير بيت ح